بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم تردف الراجفه تتبعها الراضفة قلوب يومئذ واجفه ابصارها أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فَإِنَّمَا هي زجرة وَاحِدَةٌ فَإِذَا هم بِالسَّاهِرَةِ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدة طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ما أدبر يسعى فحجر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها وفع شنكها فتواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم وليمعا لكم فإذا جات الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان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 ذو إلا عشية أو ضحى